Buk 2 Pđeset i četiri Arba'atun wa khamsun Arba'a Kupovina Al-tasavuq al Ja želim kupiti poklon اريد ان اشتري هديه اريد ان اشتري هديه اي ولكن أن لا تكون غاليه كثيرا ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا اي ماتيلي مجدا تاشنو بروباما يد ربما شنطتي koju boju želite Crna, smeđa ili bijela aswad bunni aw abyad aswad bunni aw abyad velikou ili malu? كبيره او صغيره كبيره او صغيرة. أتسمح لي ان ارى هذه, أن أرى هذه؟ هل هذه من جلد طبيعي هل هذه طبيعي الي هي او هل هي من جلد صناعي من جلد صناعي من جلد من جلد طبيعي طبعا то је нарочито добар квалитет. هذه نوعيه ممتازة. ا ташна је заиста повољна. والشنطه اليدويه مناسب جدا. والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا. Ova mi se sviđa. Hādihi tuđibuni. Ovu ću uzeti. Sāākhudu ha. Mogu li je eventualno zamijeniti? Hel jumkinu an astabdilaha iza lazim? An estabdiluha iza lazim? Podrazumijeva se. Bit ta'kid. Bit je kao poklon. Nughalifuha k'hadija. Nughalifuha k'hadija. Tamo preko je blagajna. هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق